وعندما نسله فما هي السنن التي اخذناها من سنن الخطباء نعم الجلوس عن المنبر عند التادين هل خالف احد في هذه السنه نعم ينقل عن ابي حنيفه انه قال لا يسن وانما يقف يقف المؤذن يؤذن ثم يخطب فهنيس من السنه عندهم جلوس اعلن المنبر عند التاذين وهذا حديث رسول الله نصا كما سمعته وكان التاذين يوم الجمعه حين يجلس الامام ما بقي شيء ولا قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع فعله هذه سنته الفعليه عليه الصلاه والسلام انه يكون التاذين عند جلوسه وحين جلوسه والحنفي او نقل عن بعضهم وعزي الى بحنيفه كما اعزه ابن عبد البر يرون انه لا يجلس وليس من السنه الجلوس وهذا القول ما هو صواب بل من السنه عند ان يخرج ويرتفع المنبر يجلس قبل ان يجلس يسلم على الناس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خلافا للاحناف فلا يرون التسليم حتى لا يشغل الناس فيسلم عليهم يستقبلهم بوجهه ويسلم عليهم ثم يجلس هذه سنه خالف فيها الحنف ايضا يرون انه لا يسلم حتى لا يشغل الناس وهكذا خالف فيها المالكيه من حيث انهم يرون انه يسلم عند الخروج والشافعيه والحنابل هم اقرب الى الصواب أنه يسلم على الناس حين ارتقاء المنبر استقبال الناس بوجهه يسلم عليهم وحال الخروج يسلم لا بس وخارج السلام عليكم لا ما يوجد فيه مانع لكن السنة هذه والمالكية يقول unsلم حال الخروج والحنفية يقول لا يسلم حتى لا يشغل الناس والصحيح أنه يسلم بعد استقبال الناس بوجهه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجلس كما هي عادة الناس الآن وعمل الناس على هذا فمن يعرف شيئا عن المالكية في فعلهم الآن هل يسلم إذا ارتقى المنبر عند المغاربة أم يسلم حال الخروج وقط يكتفي به من من بلاد المغرب يفيدون عن العمل عندهم الآن وهم الشوافع والحنابلة يرون انه يسلم اذا سلم الناس بوجهه هذه هي السنه وحال خروجه على قول المالكيه والاحناف قالوا ما في سلام حتى لا يشغل الناس بالسلام هذا هذا قول مو صحيح من يسلم ويجلس ويؤذن المؤذن بعد ذلك ثم يقوم يخطب الخطوه الاولى ويتوقع العصا هذه سنة ايضا من السنن على الصحيح انه يتوكل على عصا ويخطب الناس واما استعمال الاسلحه واظهار القوى هذا ما هو من دين الله في شيء هذه من البدع ان يتوكل على سلاح هذا ما هو من دين الله ياخذ عصا وما تيسر يعتمد عليه او يتوكل عليها هذه السنه ويخطب الخطبه الاولى ثم يجلس ثم يخطب الثانيه هذه السنه في الخطبه امام رحمه الله باب التاذين عند الخطبه والسنه التي تقدمت باب الجنوس على المنبر عند التاذين وهذه باب التاذين عند الخطبه وقد اختلف الناس في هذا التاذين يكون على المناره أم يكون بين يديه الخطيب إذا جلس وفي المسجد بين يديه إذا جلس يؤذن للمؤذن أو يؤذن عن المنارة والمكان المرتفق المقصود المكان المرتفع ما كانت منارة في مسجد رسول الله وإنما كان مكان مرتفع أو كان مكان مرتفع يؤذن منه بلال كان مكان مرتفع يؤذن منه بلال هذا المعلوم أما أنه يؤذن بين يدي المسجد او في المسجد وسط المسجد ما هو معلوم يؤذن وسط المسجد وانما يؤذن فوق ويسمع الناس الاذان من بعيد يسمعون صوت المؤذن في له ادنا في المسجد ما في احد يسمع صوته لكن كلامنا عن هذه المساله وهي اذان المؤذن يوم الجمعه هل يؤذن على المناره كما يؤذن في بقيه الاوقات للصلوات الاخرى فانه يؤذن على المناره فوق ولا يؤذن في المسجد كما هو معلوم وهكذا الجمعة الأمر فيها كذلك في خلاف بين أهل العلم فالمالكية والشوافعي رون أن الأذان على المنارة أيضا أدن على المنارة أي على مكان أعلى يؤدن الجمعة ويسمع الناس نجل أن يحضروا الجمعة وهكذا إشارة في قول أحمد أيضا رحمه الله تعالى أن الأذان على المنارة ومن أهل العلم أن يرى الأذان بين يدي الخطيب كما هي الإشارة في بعض الأحاديث وكان التاذين يوم الجمعه حين يجلس الامام وهنا ايضا كذلك على مسايتي الامر الله على محتاج الى نظر اكثر وعمل المسلمين الان يؤدي نون كما ترى بين يدي الخطيب وداخل المسجد ولذي يظهر ان الذي جعلهم يفعلون هذا ان المقصد هو راؤوا ان المقصد هو ابلاغ الصوت هو حاصل عن مكبرات الصوت وعن طريق مكبرات الصوت في يكفي كانوا يرتقون المنائر لاجل تبليغ الناس وما عندهم هذه المبلغات القويه التي تصل الى امكنه بعيده يسمع الناس الصوت من مكان بعيد اسمعونه فاحتاجوا الى التقاءنا اماكن العاليه بتلك الاوقات لابلاغ الناس الاذان لاجل حضور الصلوات فلان قد تيسر معنا وتيسر في هذا الازمنه مكبرات التي تبلغ الصوت ويصل الى امد بعيد ويسمع الناس الصوت في حضهم فالذي يظهر ان كان ما فيه كهرب يطلع كغيره يطلع الى الاعناء ويؤذن من اجل ان يسمع الناس اذان الجمعه ويحضروا لصلاه الجمعه اذا نودي للصلاه من يوم جمعه فاسعوا الى ذكر الله لو ادن داخل من يسمعك ان اسمعوا ان الوقت قد حضر وان الجمعه قد انا وقتها اذا ادى انت داخل المسجد فمن ارتقى على المنابر او المنائر تبع المنائر وادن في الجمعه حين انقطاع التيار الكهربائي وعدم البطاريات هذه المبلغه ايضا التي تعين فالذي اضر ما فيه شيء ولو كان يوم الجمعه فان اهل العلم يرون ان اذان الجمعه يكون عن المناره ما يكون بين يديه الخطيب جماعه من اهل العلم وليس بعيد ان نقول الجمهور هذا فان الشافعيه والمالكيه وهكذا ايضا عن احمد رحمه الله يرى ان الاذان على المناره يوم الجمعه وهكذا ما نقل البويهي عن الشافعي انه قال انه يكون على المناره وهكذا ايضا مالك في تهذيب المدونه قال يجلس الامام في اول خطبته حتى يؤدي المؤذنون على المناره وما يخطبشاد حتى يؤذن المؤذنون عن المناره ثم يخطب فاذا اذنوا وسمعوا اذان المؤذنين عن المناره وانتهوا من اذانهم وخطب بعد ذلك فاولى ائمه يرون ان الاذان يكون من علو وفي مكان عالي وليس بين يدي الخطيب يوم الجمعه فان جعلنا العله هو الام هي الابلاغ فالذي يظهر انه يكتفى انه يؤذن بين يدي الخطيب ويكفي لان المكبر هذا يؤدي المقصود ولا يحتاج الى اطلاق الاماكن العاليه وان انقطع التيار الكهربائي ما فيه بعض البطاريات التي تحل محل هذا التيار فالذي يظهر يرتقي المنبر ويرتقي مناره المكان العالي ويؤذن لسماع الناس لان الله يقول اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله لو ادنا داخل ما في احد يسمعه الا من كان حاضرا كان اقامه يسمعونه أما مكان خارج ما يسمعه البيوت التي هي قريبة هذه ما يسمعه فضلنا عن البعيد لكن لو ارتقوا أدن يسمعوا لما يسمعه يسمعه فهذا الذي يظهر ويحتاج نظر في المسألة أكثر هل أذان الجمعة بين يدي الخطيب أو أذان الجمعة عن المنائر يؤذنون عن المنائر فإن جعلنا العلة كما سمعت هي إبلاغ الصوت فإنه حاصل بالمكبرات هذا يكفيه يكون بين هذا الخطيب وهكذا ايضا اذان الصلوات الاخرى يكون داخل لان الابلاغ يحصل عن طريق هذه المكبرات ويكفي فان انقطعت التيارات فالناس ما تؤذن داخل هذا الذي نعلمه حتى في واقعنا الان اذا انقطع التيار الكهربائي يطلعوا فوق بعضهم يخرجوا بالضاحي يؤذن يا جنه نسمع شيئا من صوته وهكذا الجمعه وجرات غيرها والله اعلم قال رحمه الله ما بالتاذين عند الخطبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن احسنده قال اخبرنا عبد الله بن مبارك ابو عبد الرحمن زاهد بن الزهاد معبد من العباد ورع من اهل الورع واصحاب الورع وريع يريث الورع رحمه الله وغفر الله له ولم يسبق الصحابه الا بالصحبه رضوان الله تعالى عليه وصا شرف الصحبه لا يعدله شيء لا يعدله شيء وان كان عربيا هذا الصحابي فهو افضل ممن تاخر هذا هو الصواب من اغوان اهل العلم ان شرف الصحبه لا يعدله شيء لا احد من التابعين يوازي احدا من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم لفوزهم بالنظر واللقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم فحازوا قصب السبق او السبق كما يقال فانيس احد افضل من الصحابه ولو كان من الاعراب رضوان الله تعالى عليهم فهم افضل عبد الله جمع من خصال الخير ما جمع وهو والد او هو ولد ذلك الرجل المبارك تسمى رحمه الله وغفر الله له وقد علمتم قصته الطيبه التي تدل على ورعه وعلى ديانته وخوفه وحفظه لمال الناس فانه كان عبدا رقيقا ابوه فاعتق من قبل سيده ثم عمل على بعض البساتين يعمل عليه وطلب منه بعض الناس ان يحضر له شيئا من الرمان اي طلب منه صاحب البستان ان يحضره قد جاء مع زملائه نيجلس في البستان وياكل شيئا من الثان طلب من عبد من المبارك ان يحضر له شيئا من الفاكهه يعني من الرمان فاحضر له ما طلب فاكلو فاذا بالرمان ما هو طيب ما هو حالي وانما فيه حموضه شديده فقال انت ما تعرف الحامض من الحالي يقول المبارك يقول له المبارك انت ما ادنت لي اني اكل حتى اعرف الحالي من الحامض انا اعمل في المستن ما تناولته حبه من هذا البستان لا يعرف حالي من الحامض انت ما اذنت لي وظن انه ما هو صادق فيها فسال جيرانهم قالوا ما علمناه اكل رمانه واحده منذ ان عمل في هذا البستان ما نعلم انه اكل وبعضهم يبيع من حق الناس يعمل في البستان ويبيع ما شاء الله من ادينا لك ما في احد ويتقاضرات من على عمله في المستن ويبيع وياكل ويعطي لا اله الا الله والورا انما هو صاحب البستان وانما هو عامل عند صاحب البستان والمبارك ما يعرف الحاني من الحامض في البستان له فتره يعمل ويحضر الرمان وما درى ايش هذا الرمان ولم يطعمه بعد فقال انت ما تعرف الحاني من الحامض قال ما اعرفون انك ما اذنتني اني اكل من هذا البستان فسال الجيران فقالوا نعم فقال يا مبارك ان عندي ابنه وليسني الا هي اريد ان ازوجها فاني من او بمن تنصحوني فقال ان اليهود يزوجون للمال وان النصارى يزوجون للجمال وان العرب يزوجون للنسب وان المسلمين يزوجون للتقوى والدين فاختر من انت من صنفهم ومن جنسهم لابنتك فقال يا مبارك خيرك فلا اعلم احد اتقى منك فهي لك فاخذ البستان واخذ البنت انظر الى الثمره الطيبه التي تحصل من جراء الدين وجراء الورع فهنا اخرج اخرج رجالا اباء صالحون والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبثنا يخرج اننا كده فهنا ابا اخرج لنا ابن مبارك وابن سال ابن مبارك البخاري ابوه كان من اهل الورع ايضا كذلك قال ما اعلم في مال دينارا من حلال او دينارا من حرام ولا من شبهه ما في مال يقول ما ما قال ما فيه ما في مال دينار من من حرام ولا من شبهه يقول لاحمد بن حفص قال فتصاغرت نفسي عند سماع هذا الكلام وقد زرته قال وهو في رمق الموت يعني في مرض الموت في مرض الموت فقال يا احمد ما في مال دينار من شبهه ولا من حرام ما علم في مال دينار من شبهه ولا من حرام قال فتصغرت نفسي عند سماع هذا الكلام وفعلا تصغر النفس مال كثير ما في دينار فيه لا من شبهه ولا من حرام والان كم من اموال فيها دنانير حرام محضه حرام محض دنانير وملايين ربا الا من رحم الله سبحانه ورزقه الورع اموال مكدسه في الربا ويتقاضون الربا وهذا الوالد الصالح الذي أخرج لنا البخاري ما يعرف الحرام في ماله لا يدخل الحرام في ماله إن أول ما ينتهي من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يأخن إلا طيبا فليفعل الذي يستطيع من أن يتحرى الصواب هذا واجب وأن لا يأخن إلا الطيب وأن لا يدخل بطنه إلا الطيب هذا واجب يفعل هذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كثير من الناس الآن لا يدري المال من أيه من حلال أو من حرام لا يباني من أي المال من حلال أو من حرام كما ذكر رسول الله أنه سيأتي على الناس زمان أو يكون في آخر زمان رجال لا يبانون بالمال من حلال أو من حرام معنى الحديث قال رحمه الله باب التأذين عند الخطبة قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله وهو بارك كما سمعت ابو عبد الرحمن قال اخبرنا يونس تفضلا ابو يزيد بن يزيد عن الزهري محمد بن مسلم ابو بكر احسنت يعيب عليه الدخول على الامراء وما كان يواطي الامراء ولا كان يداهنهم ولكن راى السلف انه لا يدخن عن امراء فان الامراء من دخل بهم تاثر تاثر من دخل عليهم تاثر ولو بعد حين ولو بعد حين في تاثر الا من رحم الله فلذلك شدد السلف في هذا الباب وان لا يدخن عليهم ولا يتكرر الشخص في الدخول عليهم الا فيما لابد منه من النصح والتوجيه والارشاد والتعاون على البر والتقوى اما داخل خارج عليهم وائلن تستشرف لما بايديهم وتطمع فيما عندهم من المال هذا والله انها مزله مزله مزله اقدام ان الانسان داخل خارج على الامراء من اجل ما بايديهم لذلك اهل السنه من اسعد الناس في هذا الباب ما يقربون منهم ولا يحبون ان يدنو منهم وربما يستدعونهم ويعتذرون الا اذا احرجوا وراى انه لا بد من الذهاب واصرار وللامر بحضورهم حضروا والا اعتذرون انقبل عذرهم وسفيان الثوري لما دعاه الامير للقضاء اظهر البلاهه حتى لا يولي شيئا من القضاء واظهر انهم ابله ما يفهم ويقول ما احسن فراشكم هذا ما احسن كلام ما احسن كلام قال اخرجوا اخرجوا ما يسرح من قضاء هذا وهو سفيان صاحب العقل الراجح صاحب الورع ومع ذلك ما رضى ان يولا شي من هذه المناصب والولايات لانه يعلم ضررها على دينه والان ذباب العسل من اجل القضاء حتى يصير قاضيا يبذل ما يبذل من الاموال والرشاوى من اجل ان يقدم على غيره ممن تخرج قبله ويصير قاضيا والميزان على راسه ما في انه مجرد ميزان وين العدل انما الرحيم الله سبحانه وتعانا لانه ما اخذه بحقه حتى يعان عليه وانما استشرف له دفع من اجله لانه يعرف ان فيه ما فيه من الاموال ومع ذلك الدوله تعطي اموال جيده رواتب حتى لا تقاد الرشاوي القضاه وتعطيهم رواتب احسن من غيرهم كله من اجل سد باب الرشوه فالقاضي يفسد اذا اخذ الرشوه افسد ونس الله انعاشه من القائل قضاه زماننا اضحوا نصوصا البيحان رحمه الله وضات زماننا أضحوا نصوصا عموما في البرية لا خصوصا ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيادين الخصوصا خاتم اخذه لو صافحك ما تشعر له خاتم هو موجود لا إله شو من قاضي هذا نسأل الله العافية مع أنه بالغ في قون عموما في البرية إلا من رحم الله فمن يحفظها بتمامها تعال من هنا بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام البيحاني رحمه الله تعالى قضاه زماننا اضحوا لصوصا عموما في البريه لا خصوصا اباحوا اكل اموال اليتامى كانهم راوا في ذانصوص ولو امر ولو امروا بقسمه 1000 ثوب لما اعطوا لعريان قميصا ولو عند التحيه صافحونا لا سلوا من اصابعنا الفصوصه فدعني يا اخيا من زمان يبيع فدعني يا اخيا من اناس يبيعون دينهم بيعا رخيصه هذا حال كثير من الضالين ولو امروا بقسمه ان في ثوب لما اعطوا العريان قميصا ما هم حول هذا بل هل من مزيد فلذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي الغضاء فقد ذبح بغير السكين من ولي الغضاء فقد ذبح بغير السكين فما مر أو ما فر السلف من الغضاء إلا لأجل هذا المعنى حتى لا يدبح أحدهم بغير السكين وينتهي الدين أو يضعف الدين والآن ما يبالون بالدين ن ranks الدين في قلوبهم وضعف الخوف والورع عندهم ما يباني بالدين اهم شيء المال من حلال او من حرام فالورع ورع نسال الله ان يعيننا على طاعته وعلى هذه العبادات الطيبه التي امتاز بها السلف رضوان الله تعالى عليهم كما قال الضحاك ابن عثمان او الضحاك من مساحم الهلاني كان الناس يتعلمون الورع ادركت الناس وهم يتعلمون الورع وثم هم اليوم يتعلمون الكلام وها هم اليوم يتعلمون الكلام ونحن نقول ها هم اليوم يتعلمون النصب والحيل لصوصن للمال ويقول ادركت الناس يتعلمون الورع واليوم يتعلمون الكلام والناس ما يتعلمون الا من رحم الله النصب والاحتيال للوصول إلى المال فما أحسن هذه العبادة من تخلق بها هنيئا لا والله هنيئا لا الذي من إخواننا عنده هذه الصفة هنيئا لا يصبر عليها ويعض عليها يعض عليها بالنواجل لا يفرط فيها يوما من الأيام فهي بإذن الله تشفع لها عند الله سبحانه ويرفع به أو ترفع بها درجاته ويكون إن شاء الله من أهل السعادة الدنيوي والدينية قل لنا الورع في هذا الزمن وضعها الورع عند كثير من الناس قال رحمه الله سمعت السائب بن يزيد يقول ابو يزيد ان الاذان يوم الجمعه كان اوله حين يجلس الامام هذه هي السنه كان اوله حين يجلس الامام يوم الجمعه عن المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجلس الامام عن المنبر وليس المؤذن عن المنبر وهذا ما فيه دلاله واضحه على الاذان بين يدي الخطيب كمحتمل انه يجلس ويطلع بلال ويؤذن او يكون في الاعلى وينتظر جلوس الاذان والسلام او ينتظر جلوس الخطيب والسلام الخطيب ثم يؤذن عن المناره فهذا القول موه بعيد ان الاذان على المناره وليس بين يدي الخطيب لكن الان والله علم اذا ادى بين خطي يدي الخطيب اذا قلنا بان العله هي المتقدمه الاسماع فهو حاصل ويكفي قال رحمه الله يوما جمعا على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان في خلافه عثمان رضي الله عنه وكثر لكثر الناس امر عثمان يوم الجمعه بالاذان الثالث الثالث بالنسبه ان اقامه الاذان الشرعي معلوم احسن امر عثمان يوم الجمعه بالاذان الثالث ما اذن به على الزوراء تقدم معنى الزوراء مكان بالسوق مرتفع فثبت الامر على ذلك واخذ من قوله فثبت الامر على ذلك انهم استمروا على هذا الشيء ولم يتركوه بعد ذلك وهذا مما استدل به جماعه على شرعيه الاذان فثبت الامر على ذلك وجع ايضا سننوا بان خلافه علي على هذا وهذا قال يدل على ان عليا اقر هذا ايضا ولم يبطله لان الصحابه يقول وثبت الامر على ذلك فلا حد في عهد عثمان ثبت الامر على ذلك وهكذا ربما يكون في عهد علي اما عهد ابن الزبير فلم يثبت الامر على ذلك فرجع الامر على ما كان عليه العهد النبوي ورد الامر على ما كان عليه رسول الله وصاحباه رضوان الله تعالى عليهما ابو بكر وعمر هذه هي السنه وتكرر كلامي يتقرر فان من الشبه التي يستدلون بها هذه النقطه فثبت الامر على ذلك قالوا هذه دل على عن على ان عليا اقر هذا ولم ينطنه فقبل اجتمع يقول المراجع على فعله خليفتان من الخلفاء عثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم وقد تقدم نقل القرطبي رحمه الله في كتابه التفسير والذي يتعلق باحكام القران ان عليا كان على خلاف ما عليه عثمان فاختلفوا واختلفوا في النقل عن علي اختلفوا في النقل عن علي فمنهم من نقل انه اقره واستمر الامر على ما كان عليه عثمان في عهده لهذه الزياده فثبت الامر على ذلك استمر على هذا الحال ومنهم من قال بل كان علي على خلاف هذا وانه ادى اذانا واحدا عند الجلوس وهكذا ابن زبير فقد صح عنه بالسند الصحيح انه لم يثبت الامر في عهدي على ذلك بل جعل الامر على الامر العتيد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الصواب والحاصل أذان الثاني لا يشرع وليس هناك دليل هذه اجتهادات ولو ثبت الأمر عند علي أيضا هذه اجتهادات من الصحابة قد خالفهم غيرهم من أمثالهم من الصحابة ولا يكون قول الصحابة حجة ولا فعل الصحابة حجة إلا بشرقين ما هما أن لا يخالف دليلا وأن لا يخالف الصحابة آخر وهنا حاصل أو ما حاصل حاصل خالف الدليل الذي كان عليه رسول الله وصاحباه وهكذا خالف الصحابي ايضا عمر وابو بكر على خلاف هذا وهكذا ايضا ابن عمر يقول بدعه وابن الزبير ما كان يؤدى بين يديه الا ادان واحد رضي الله تعالى عنهم فعلى هذا هذه الاجتهادات يدور صاحبها بين الاجرى والاجرين فيها فهم يجتهدون رضوان الله تعالى وكم من اجتهادات تعلمونها عن عمر وعن ابي بكر وعن غيرهما من الخلفاء والعلماء فإن كان ما فيه إلا اجتهاد الاصحاب ولا يعلم لهم خانف ولم يخالف سنه نصيه ولا ظاهر حديث ايضا او ايه وقوله اولى بالاخذ به لا سيما الخليفه قوله اولى من قول غيره بالاخذ وان كان خالف غيره فمن اجتهاد مسرح عند العلماء رحمه الله تعالى فليس قول احدهما حجه على الاخر في هذا الحال لكن كنا ابو بكر وعمر الخلفاء في جانبه وانت تريد قول تحدث قوله النبي صلى الله عليه وسلم يطيعوا ابو بكر وعمر ان تطيعوا ابو بكر وعمر ترشدوا هؤلاء اما اربعه الخلفاء الراشدون اربعه وانت تاتي في الاخير تريد ان تحدث هنا صحابي خالفهم ما في صحابي خالف هؤلاء الا اما او ابو بكر وعمر لا علم منهم يخالف فالاصل ان يؤخذ باقوالهما اذا توفرت الشروط توفرت الشروط أما إذا وجد بعض الموانع من ال... الاحتجاج بقول أبي بكر أو عمر كوجود النص خلاف ما ذهب إليه الصديق فإن الصديق ربما يخفى عليه بعض المصوص كما ذكر شيخ الإسلام في رفع الملام عن لا إما لعلام أنها قد خفيت على أبي بكر أو عمر بعض المصوص وغير من الصحابة وليس هذا نقيص فيهم قد يحصل هذا فإن كان نص رسول الله في جانب وقول الصحابي في جانب فقال الرسول لنا عند الجميع مقدم على قول غيره تفضل